هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد لم أدري المراد والليل أظلم أظلم هتفت في الفؤاد حين الصمت ساد لم أدري المراد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 حرت في أمري في أمري أين من يفهم يفهم هتفت في الفؤاد حين صمت ساد لم أذر المراد والليل أغلى أغلى قلبي فيه يامن ذاك الغرام اني مستهام حبي لو يرحم يرحم هتف في الفؤاد حين صمت سلام أعلم هتفت الفؤاد حين صمت ساد لم أدري المراد والليل أظلم أظلم هتفت في الفؤاد حين صمت ساد لم أدري المراد ليل علي الهجر طال ولم أزل صبا ولو ولم أزل صبا ولوعا في غواك من الأذى جودي فما أبقيت داخل مهجتي إلا ودادا كان شاه الوجل جودي جودي جودي فما أبقيت داخل مرجتي إلا ودادا كاد يغشاه كاد يغشاه كاد يغشاه كاد يغشاه الوجل يودي فغير الدمع ما لي مؤنس هاب الفؤاد ولم يساوي الملل أصبحت في يومي وليلي دائما أرجو وصالي قبل يحضرون الأجل ولم يساوره الملل أصبحت في يومي وليلي دائما أرجو وصالي قبل يحضرني الأجل لكن ليلى لكن ليلى لكن ليلى لكن ليلا عن دلال مانع وصلي وغابت خلف ستر قد سدل آه لم يبق لي الا خيال زائر لم يبق لي إلا خيال زائر لم يبق لي إلا خيال زائر فتزاحمت في العين تشكو دمعة ألما السدود على الفؤاد وما حمل فتزاحمت في العين, فتزاحمت في العين فتزاحمت في العين، فتزاحمت في العين، فتزاحمت في العين كو دمعة ألم الصدود على الفؤاد وما حمل فغدرت أهتف باسم ليلة ضار باي فُن لا امر جلل بالله يا ليلى صليني انني دنيت عرتني كل انواع الليل بالله يا ليلى صليني بالله يا ليلة بالله يا ليلة بالله ثان فن كل انواع العلن ليلى اما يرضيك اني عاكف في باب عزك ما سئمت ولا امل ليلى اما يرضيك اني عاكف يا, يا يا ليلى اما يرضيك اني عاكف في باب عزك ما سئمت ولن امل هذا هذا فؤادي قلبي لي وفتشي هذا فؤادي قل بيه وفتشيه إن كان فيه الغير فالهجران حل قد كان شرط في المحبة بيننا ألا أميل إلى السواه قالت قال يؤيد حالتي ويرد عني عود صد محتمل فلقد عرفت بأين بين جوانحي قلبا لرحب الوصل غيرك ما سأل ليلى يا أنت الكل ليلى يا أنت الكل كل ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا ليلى يا كل بلداتي وعقلي ثم سمعي بل ودمي والمقل كل اليك فقد كذبت بهمتي كل اليك فقد كتبت بهمتي كلي إليك كلي إليك فقد كتبت بهمتي عنوان حبي في البلاد وفي الدول فإذا سكت فكل ضوئ ما طق، وإذا نطقت فكل حرف معك ذل، وإذا غممت فحسن ليلة، وإذا هممت فحسن ليلة. وإذا هممت فحسن ليلة وإذا هممت فحسن ليلة وجهتي وإذا عزمت فما توقفني الكسل وإذا كسرت فلست أعرف حلة أطغى جمالا من نسيجك للحلل بلست أعرف حلة أبهاج مالا من نسيجك للحولا ليلة يا أنت القفل تيلا قول العذول ولو بقولته عابل فلطالما أنت المرام أبداً أبداً إلى يوم اللقاء على أمل ليلة ليلة يا ليلة ليلة يا ليلة قصد لست بسارع قول العذول ولو بقولته ولو بقولته عذل فلطلما أنت المراد فإنني فلطلما أنت المراد فإنني أبدا إلى أبدا إلى, أبداً إلى يوم اللقاء. محبتي أقبل إلي بسرعة وعلى عجل. لله درك من محب صادق فسق الغرام به رسوخا كالجبل ما حاد قلبك عن هوانا واثقا في حبنا مهما تحاى لمن عاب والآن صرت مرادنا والآن صرت مرادنا ونزيلنا يومئك بعد لقائنا طيب القبل حبي اليك منحته يا واسيدي حبي مع رتبة علوية تدعى البذل حبي إليك ما نحتب يا وافدي مع رتبة علوية مع رتبة علوية تدعى البذل وضيافة في رحب أيوب الذي ضاف الرسول, ضاف الرسول ضاف الرسول بباره لما نزل وضيافة في رحب أيوب الذي أَفَرَسُولٌ الرسول بداره لما بِدَارِهِ لَمَّا نَزَلَ لَمَّا نَزَلَ لَمَّا نَزَلَ فَإِذَا حجاب الحق منكشف فأي فإذا حجاب الحق منكشف بلا أي انكار فإذا حجاب الحق منكشف بلا بلا أي فإذا حجاب الحق منكشف بنا أي امتراء فاسترحت ولا ولا كلل فاسترحت ولا استرحت ولا كلل استرحت ولا ولا لما تجل الله في أحكامه لما تجل الله لما تجلى الله في احكامه سجد الفؤاد لهيبة المولى الجل لما تجل لما تجل الله, لما تجل الله, لما تجل الله لما تجل الله في أحكامه سجد الفؤاد لغيبة المولى الأجل شكرا وحمدا رب اني وافد شكرا وحمدا رب اني وافد شكرا وحمدا رب اني وافد وعلى الكريم وعلى الكريم, وعلى الكريم يا فتي فالضيف حل سبحان ربي سبحان ربي واغبا لعباده الأبرار حسن الختم والزلفاك فالصلى الإله على الرسول محمد صلى الاله على الرسول محمد صلى الاله على الرسول محمد صلى الاله على الرسول محمد والال والصحب الكرام ولم يزل صلى الاله على الرسول محمد صلى الاله على الرسول محمد والال والصحب الكرام <متحدث> يازل صلّى الله على الرسول محمد صلّى الله على الرسول محمد صلّى الله على الرسول محمد صلّى الله على الرسول محمد والآل والصحب الكرام ولم يزل صلى الاله على الرسول محمد صلَّى الاله على الرسول محمد المدين والال والصحب الكرام ولم يزل آم ولم يزل